بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة ولهفي في لآل الله بعد حماتها وقد أصبحت بين المضلين مغنما إذا استنجدت فتيانها الصيد لم تجد برغم العلا غير العليل لها حما وزينب تدعو والاسى يستفزها يا اخاها ودمع العين ينهل عن دما اخي يا حما عزي اذا الدهر سامني هوانا ولم يترك لي الدهر من حما كان دهري فيك بالأمس مشرقا وهو اضحى بعدك اليوم مظلما عدمت حياتي بعد فقدك انني أرى بعدك العيش الرغيد مذيء يا ما ما يا يا بالدار ما نختك غذيه وياك بالدار بدار يا دور يا اللي فلاك مثل بالدار فلا بدار عفت زي نبي اليوم بدار ولتها القوم لا يا ابني يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا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 البحث المتقدم سلقنا الأضواء على أجواء نجول هذا النص القرآني الشريف وبينا بأن الآية الكريمة نزلت لتنص على حدث وحديث وأن الحدث هو الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية الإعلان عن الولاية الكبرى لصاحبها علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأما الحديث فهو حديث الغدير وبينا أن الخطبة التي أعلن فيها الرجول صلى الله عليه وآله عن هذا الموضوع اشتملت على أمور مهمة هنالك مقدمة في الخطبة وهنالك وسط وهنالك مؤخرة في الخطبة وكل هذه العناصر تتضافر لتشكل المفهوم الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الخطبة ومن هذا الاعلان. ولكن قبل كل شيء باعتبار أننا جعلنا الآية الكريمة مفتاح البحث آية التبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس لا بأس بأن نمر بل من الجدير أن نمر بجو هذه الآية الكريمة وما يستفاد منها في هذا المغمار وقبل أن نستدل بالآية المباركة لابد أن نعرف ما هو الدليل على نزولها في قضية الغدير لأنه ربما تحاول بعض الأقلام أن تصرف الآية الكريمة إلى مناسبات أخرى لتدعي مثلا أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر في هذه الآية الكريمة بتبليغ الإسلام كلا بعضهم قال أنها نزلت لتخبر النبي صلى الله عليه وآله عن أن الله عز وجل عصمه عن الخطر الأمني وبالتالي ما يحتاج إلى حماية عسكرية أو حرس خاص ما يحتاج والله يعصمك من الناس بعضهم فسرها بأن الرسول تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة فنزلت الآية تعطي ضمان أمن للرسول صلى الله عليه وآله هذا القيل والقال الموجود حول الآية الواقع لا يصمد أمام عشرات الأدلة والمصادر التي نصت على أن الآية الكريمة إنما نزلت خصوصا في تقرير ولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام أما قضية أنه الآية الكريمة نزلت في أمر النبي بتبليغ الإسلام كلا بلغ ما أنزل إليك من ربك يعني بلغ الإسلام إذا بلغ الإسلام الآية الكريمة ما يمكن توجيهها بشكل صحيح ليش لأن الآية الكريمة في الفقرة الثانية قالت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته طيب النتيجة شو تكون النتيجة تكون الله عز وجل يقول لها بلغ الرسالة إذا ما تفعل ما بلغت الرسالة يصير هالشكل يعني إن لم تبلغ الرسالة فلم تبلغ الرسالة شايف؟ من قبيل تقول للواحد أدي الرسالة الفلانية إذا ما أديت الرسالة يعني ما أديت الرسالة ما أديت الرسالة يعني ما أديت الرسالة هذا كلام وجيه م? وإن لم تأدي الرسالة يعني ما أديت الرسالة هذا يصير من قبيل فسر الماء بعد الجهد بالماء كأننا والماء من حولنا قوم جلوسهم حولهم ماء هذا كلام غير وجيه الآية الكريمة ما تتحدث عن أصل التبليغ بالدين ذاك تكفلت بآيات أخرى مسلم وما على الرسول إلا البلاغ المبين لكن هذه الآية تحدثت عن تبليغ خاص عن مهمة معينة تحدثت ما تحدثت عن التبليغ بكل شرائع الإسلام تبليغ بكل شرائع الإسلام تكفلت به آيات أخرى كما قلت أما هذه الآية نزلت للإعلان والتبليغ بقضية معينة بمهمة معينة بقرينة ما بينته لك قبل قليل زين. هذه المهمة المعينة على ظاهر تقدر توجه تفسير الآية الكريمة شو صير معنى الآية؟ صير معنى الآية يا رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ هذه الرسالة المحاط إليك يعني المهمة الخاصة وإن لم تبلغ هذه المهمة الخاصة فكأنك لم تبلغ الدين الذي بعثت به يعني هذه المهمة نوع مهمة نوع مهمة يتوقف على تبليغها ماذا؟ أصل الإسلام شريعة الإسلام فإن لم تفعل يعني إن لم تبلغ هذه المهمة الخاصة فما بلغت رسالته أي رسالة؟ رسالة الإسلام شايف؟ فالمقصود هنا متعلقة الفعل فإن لم تفعل متعلق الفعل المهمة الخاصة متعلق الرسالة فما بلغت رسالته يعني ماذا؟ يعني كل الإسلام شايف؟ أما إذا نقول لا الآية نزلت لتعمر النبي بتبليغ كل الإسلام قلت لك الآية ما تستقيم معناها ما يستقيم يصير وإن لم تبلغ كل الإسلام فما بلغت كل الإسلام وهذا كلام سمج حاشا كتاب الله عز وجل من الكلام السمج إذا قطعا نحن ملزمون بمقتضى البلاغ القرآنية أن نفسر التبليغ هنا او المهمة المطلوب تبليغها هي مهمة خاصة لا كل شرائع الإسلام ويساعد على ذلك انتبه للقرينة الآية الكريمة لو كانت تتحدث عن كل شرائع الإسلام هذا يناسب المرحلة المكية أما متى نزلت الآية الكريمة لا نزلت في حجة الوداع سنة عشرة يعني بالضبط قبل سبعين يوم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لأن بين الغدير وبين وفاة النبي صلى الله عليه وآله طرابة 70 يوم أنا لعلي ذاكرها مرارا في بعض المحاضرات أعبر هاي الشكل لأن بين الغدير والغدر سبعون يوما بين الغدير والغدر سبعون يوما لأن أحسن من الثامن عشر للحج سنة عشرة الى 28 صفر كم المجموعة كم المجموعة طرابة 70 يوم شايف فالآية الكريمة تعتبر من أواخر آيات القرآن نجولا حتى دعا بعض المفسرين بعض حفاظ وعلماء القرآن أن الآية آخر القران نجولا خصوص هذه الآية المباركة لا فقط سورة المائدة وإنما هذه الآية بعضهم قال أنها آخر القرآن نجولا بعضهم قال آخره اليوم اكملت لكم دينكم النتيجة التبليغ بأصل الإسلام هذا يناسب بدايات البعثة اواسط البعثة لا أن يأتي في أواخر البعثة النبي قريب ينتقل إلى الله يقول بلغ إذا ما بلغت بكل الإسلام يعني ما بلغت كل الإسلام هذا ما يناس شايف جيدا بعدين التفسير بأن الآية الكريمة أرادت تأمين النبي صلى الله عليه وآله من الناحية الامنيه يعني والله يعصمك من الناس كانه الرسول صلى الله عليه وآله يعني يتحسب لمخاطر أمنية تحدث باعتبار واجه المشركين والمشركون بكل قوتهم بكل عنفوانهم فلربما يشكلون معاملات ضده نزلة الآية الكريمة تأمن الرسول تعطي ضمان هذا المعنى ايضا ما يناسب المرحلة المتأخرة هذا يناسب بدايات لان هو الخطر الداهم متى كان يهدد الرسالة والرسول في البداية شايف جيدا في بداية الامر كان هناك تهديدات إذا القضية تتعلق بأصل تبليغ الإسلام التأمين يعني إعطاء النبي حماية أمنية لتبليغ أصل الإسلام كل الإسلام هذا يناسب بداية البعثة إذا هذا التأمين في الآية عن من يتحدث قطعا ضمان أمن للرسول حماية مكفولة من قبل الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس لا بد الايه تتحدث عن مهمة خاصة ذات خطر خاص. هذا شيء ناسب. المهمة لابد يكون بها جانب أمني. أي مهمة بها جانب أمني؟ مهمة أن عليا ناصر المؤمنين إذا فسرنا المولى بالناصر المعين من كنت معينه فعلي معينه. هذه بها خطر أمني. ها؟ هكذا نوع من الإعلان بخطر أمني. إذا يعلن عنه الرسول يعني احتمال يلقى معارضة ويحتمل يلقى معارضة سياسية ولا بخطر أمني نهائيا وما يحتاج إلى كلها الضمانات والله يعصمك من الناس هذه القضية ما تستدعي فلابد المهمة التي أريد الإعلان عنها مهمة إيش مهمة ذات معارضة سياسية ويترتب عليها خطر أمني فنزلت الآية الكريمة لتأمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بحسب المحاسبات العقلائية إذا ان نفسر القرآن بما ينسجم مع العقل والمنطق وما ينسجم مع طبيعة الأحداث لابد أنه الآية الكريمة أنفسرها بهذا الشكل زي. بعدين الآية الكريمة بدأت بخطاب يا أيها الرسول الرسول صلى الله عليه وآله له مهمات ثلاثة بحسب الوظيفة التي يقوم بها له ثلاثه أسامي يعني يحمل ثلاث عناوين، ثلاث سمات بحسب الوظيفة النبي عنده ثلاث وظائف أساسية بحسب كل وظيفة يحمل سمة معينة بما أنه يتلقى الوحي عن الله يحمل سمة نبي نبي من الإنباء بما أن الله ينبئه باعتبار وظيفة الإنباء والاستنباء من السماء وتلقي وحي الله جل وعلا يحمل سمة ماذا نبي وبما أنه يبلغ الرسالة للناس باعتباره سفيرا بين الله وبين خلقه يحمل سمة رشول وبما أنه قائد للمسلمين يحمل صفة إمام إمام بالمعنى الواسع لا بمعنى وصي النبي لا بمعنى قائد المسيره يعني كقوله تبارك وتعالى إني جاعلك للناس في قصة إبراهيم إني جاعلك للناس الملحوظ أن الآية الكريمة صدرت بسمة الرسالة قالت يا أيها الرسول ما قالت يا أيها النبي يا أيها الرسول وذلك لسر واضح أن الله عز وجل يريد أن يقول أن هناك مهمة بد أن تقوم بتبليغها باعتبار ما بعد الخطاب بلغ ما انزل إليك من ربك وهذا يناسب أن يخاطب بسمة الرسالة بلغ ما أنزل إليك من ربك ما أنزل إليك من ربك ما هو المعني به ما هو المقصود به قبل الدخول في بيان المقصود لا بد أن أبين يعني جريدة من المصادر أو جدول من المصادر مصادر الجمهور ويعني أحاول أنه أركز يعني المصادر كل جداول المصادر وجرائد المصادر التي أتلوها على مسامعكم في هذه السلسلة من البحوث مأخوذة من كتب جمهور المسلمين وذلك من باب الإلزام من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم وإلا كتب الإمامية ما عايز يعني بالعشرات بالمئات لكن لشت في صدد الاستدلال بكتب الإمامية لأن قضية الإمامة والولاية والغدير مسألة مفروغ عنها تعتبر جوهر مدرسة أهل البيت الله عليهم، فنحن في غنى عن الاستدلال عما جاء في كتبنا إنما المهم والاستدلال بما جاء في كتب جمهور المسلمين في هذا المورد أولا لو ترجع إلى الطبري المفسر المؤرخ الكبير نص على نزول الآية في ولاية علي عليه السلام يوم الغدير وممن نص على ذلك المفسر الواحد صاحب تفسير الواحد أبو الحسن الواحد أي اثنين ممن نص على ذلك التعلبي في تفسيره ممن نص على ذلك الشيوط جلال الدين هذا رابعا خامسا الحاكم الحسكاني سادسا أبو الثناء الآلوسي صاحب روح المعاني شابعا نص على ذلك أيضا محمد عبد المصري في تفسير المنار وكذلك نص عليه العين في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ونص عليها أيضا أبو نعام الأصبهاني ونص عليه ابن أبي حاتم وابن عساكر صاحب تاريخ دمشق ونص عليه ابن الصباغ المالكي ونص عليه كذلك جملة من علماء الشام وعلماء مكة والمدينة قرابت ثلاثين مصدرا تلوت على مسامعكم جملة منها فمن حيث المبدأ نجول الآية الكريمة في قصة ولاية علي عليه السلام يوم الغدير يعني مورد تسالم العديد من محققي المفسرين عند جمهور المسلمين وإن ادعى ابن حجم خلاف ذلك ابن حجم حاول بأن يبين أنه نجول الآية في هذا الموضوع لا دليل عليه لكنه على الاسف يتكلم حسب الظاهر يعني بدون بينه بدون حجة وإلا في الأدلة التي شردتها ذكرتها قبل قليل فيها مقنع لمن يريد أن يقنع لكن ابن حجم كما يعبر عنه الآلوسي من علماء الجمهور يعبر عن ابن حجم بأن ظالم وظهر ابن حجم هو كان مورد نقمة يعني الحوزة حوزة جمهور المسلمين آل ذاك ممن نقم عليه ابن حجر ابن حجر يقول ذهب معظم علماء الأمة إلى النقمة عليه أنكروا عليه أمورا لأنه كان لسانه ولعا بالطعن في أئمة المسلمين وهكذا الالوسي وجماعة أنحوا على ابن حزم باللائمة قال ابن حزم ما يحتج به النتيجة الآية الكريمة من حيث المصادر مصادر الجمهور ذكرته ان هناك ما يزيد على ثلاثين مصدرا نصت على نزول هذه الآية الكريمة في قصة الغدير جه فإذا فهمنا أن الآية الكريمة لما تقول بلغ ما أنزل إليك من ربك يعني بلغ بولاية علي عليه السلام راح نربط من الآن يعني الآية تقول للرسول: قل من كنت مولاه فعلي مولاه هاي النتيجة اللي ريد نوصل لها. الايه الكريمة هكذا تريد أن تقول طيب إذا فهمنا ذلك ريد نعرف أن الآية الكريمة ماذا أرادت من لفظ المولى في هذا المقام لما قال من كنت مولاه فعلي مولاه ماذا أرادت الآية ماذا أراد الرسول صلى الله عليه وآله بذلك تسليط الله على جو الآية الكريمة وعلى جو حديث الغدير وحدث الغدير يدعونا إلى القطع والجزم بأن المقصود هنا بالولى بالمولى يعني ولي الأمر يعني الخليفة يعني الحاكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام بعد النبي هذا المعنى في واقع الأمر يحتاج إلى أن نفصل بشيء من التفصيل أولا لاحظ الآية الكريمة الآية الكريمة تقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالة تفرض أنه هذه المهمة التي أمرت بتبليغها ويقضية من كنت مولاه فعلي مولاه هذه نوع مهمة يتوقف عليها تبليغ أصل الدين كما فسرنا قبل قليل قلنا الآية تقول وإن لم تفعل يعني إن لم تؤدي هذه المهمة وإن لم تتحدث بحديث الغدير فما بلغت الإسلام كله. عجيب يعني القضية مهمة إلى هذا الحد نعم القرآن الكريم في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم إن شاء الله تمر بنا هذه الآية الكريمة في فرصة ثانية بإذن الله تعالى وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لما نزلت في قصة الغدير صريحة في أنه الدين الذي يرضاه الله عز وجل هو الدين الذي تم بعقد الولايه يوم الغدير يعني أن الدين الذي يبرئ الذمه بما بينك وبين الله والدين المشتمل على ولايه امير المؤمنين عليه السلام وطبيعه الحال الله عز وجل ما عند دينان دين ناقص ودين كامل عند دين واحد هذا الدين الواحد اما ان تاتي به كما لا يقبله الله منك وإما أن يكون خلاف ذلك فلا. الآية الكريمة لما تقول وان لم تفعل فما بلغت رسالته يعني تريد أن تقول بأن الولاية أمر يتوقف عليه ماذا مصير الشريعة مصير الإسلام حياة الإسلام حياة الرسالة لماذا سر في ذلك ما هو لاحظ جيدا لفلسفة الموضوع تحليل الموضوع اولا الرسول صلى الله عليه واله كان في صدد الرحيل الى الله تبارك وتعالى النبي لما تحدث حديث الغدير كان في صدد توديع الامه وكل من كان في مقام رسول الله مثل ما رسول الله صلى الله عليه واله لما يريد توديع الامه لا بهمه او يشغل ذهنه امران اساسيان الامر الاول المرجعية العلمية بعد النبي صلى الله عليه وآله والمرجعية القيادية بعد النبي لأن النبي أهم وظيفتين عنده هل وظيفتين؟ من جهة هو مرجع علمي للأمة وهو مرجع قيادي للأم المرجعية العلمية نقراها في قوله وما على الرشول إلا البلاء نقراها في قوله ما اتاكم الرشول فخذوه وما نهاكم عنه فانته نقراها في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى. هذه نسميها مرجعية علمية. يعني علوم الشريعة، مفاهيم الشريعة، أحكام الشريعة، عقائد الشريعة، أنظمة الشريعة من أين تأخذ الجهة المعنية من قبل الله تبارك وتعالى هي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الفراغ كان يملا بوجود النبي. الوظيفة الثانية الأساسية لرسول الله نعبر عنها الوظيفة القيادية يعني الرسول على على كونه مرجع علمي وفكري وديني للأمة هو مرجع قيادي وحاكم كان يعني مضافا إلى نبوته هو حاكم المسلمين وهذا بصريح قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع وبقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أثبتت للرسول الحاكمية الولاية العامة على جميع المؤمنين هاتان الوظيفتان الاساسيتان الرسول لما يكون في صدى التوديع الأمة إيش يشغل ذهنه قطعا يشغل ذهنه ملئ هالفراغين لأنه لما يرحل عن الأمة رح يحصل فراغين فراغ في الجانب العلمي الأمة تحتاج إلى من ترجع إليه في أمورها الدينية في أمورها العلمية وتحتاج إلى كذلك مرجع حاكم في شؤونها القيادية يعني خليفة بتعبير آخر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل فراغين أهم ما يشغل بال النبي صلى الله عليه وآله أنه الواقع يعني يضع ضمانات ولهذا في حديث الغدير الرشول أول ما بدأ بأي شيء بدأ بدأ ببيان أنه دعي ليجيب قال اما اني دعيت <تصفيق> لاجيب يعني انا ماضي الى الله سبحانه وتعالى واني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي اهل بيتي يظهر من خشياق الحديث حديث الغدير أنه اول مره يعلن فيه عن حديث الثقلين بشكل عام في يوم الغدير وهذا خلاف لعله المتبادر لأذهان الناس لعله كثير من الناس يصور عن يوم الغدير فقط يوم من كنت مولاه فعلي يوم مولاه لا الحقيقة الأعظم من هذا لقضية من كنت مولاه فعلي يوم مولاه تعتبر فرع لذاك الموضوع الموضوع الأهم هو قضية حديث الثقلين أول إعلان عام عن حديث الثقلين كان في حديث الغدير والشاهد على ذلك أنه الرسول لما قال إني مخلف فيكم الثقلين يقول أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء يقول قام له الصحابة قالوا وما الثقلان يا رسول الله ولما يشئلوا يظهر لأول مرة يعلن يعلن إعلان عام لو النبي سابقا متحدث عن حديث الثقلين بشكل عام ما كان يشئلوا القضاء مشبوقين بها ممكن الرسول صلى الله عليه وآله متحدث قبل الغدير عن الثقلين حديث أو لمجاميع معينة ممكن لكن إعلان عام على مدى تسعين ألف أو مئة ألف ويجدون أول مرة يعلن عن حديث اتقلين فالنبي صلى الله عليه وآله أول شيء قام به أنه حدد للأمة المرجعية العلمية من بعده والمرجعية القيادية من بعده وهذا في واقع الأمر هو الأساس الذي على أساسه تفرع قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه طيب الرسول عين المرجعية العلمية المرجعية العلمية بيش تتجسد تتجسد بأمرين محورين المحور الأول القرآن الكريم وباعتباره دستور الإسلام مخطط العلمي الكامل للشريعه الإسلامية والثاني العثرة الطائرة باعتبار أن العطرة الطاهرة هي المبينة للكتاب وهي الحارسة لتطبيق الكتاب بشكل صحيح فلهذا المناسب هو حديث عطرتي لفظ عطرتي وهذا المعنى اعترف به أيضا جماعة من المحققين مثل المحقق الألباني صاحب سلسلة الأحاديث الصحيحة من الكتاب المتأخرين من علماء الجمهور يقول الصحيح هو حديث اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي حتى لو ورد سنتي ابرض خلي يكون ورد سنتي في مقام آخر لكن هذا ماينا في ورود عطرتي بل عطرتي اولى ليش لأنه السنة الشريفة بالنتيجة تحتاج إلى مرجعية تشرح السنة وتشرف على تطبيق السنة فسر السنة بشكل صحيح تنقل السنة بشكل أمين ما هي الجهة المعنية التي ناخذ منها السنة ما ممكن الرسول صلى الله عليه وآله يحيل الأمة على السنة ولكن بدون أن يحدد جهة معنية بالسنة لا بد من جهة معنية بالسنة الآن الدولة لما مثلا فرضوا ترسم دستور معين او قانون مدني أو قانون جنائي ما تكتفي بالقانون كنص مدون معلق بالفرض مثلا في مكتبة وزارة العدل. وإنما لابد من تحديد جهة معنيه تكون هي المسؤولة عن تفسير القانون وشرح القانون شرح الدستور هذه مسألة مما تسالم عليها عقلاء العالم فضلا عن, عقلاء عن علماء القانون إذا من حيث المبدأ الرشول لا يكفي أن يحدد للأمة المرجعية الدستورية المجردة عن المرجعية البشرية بل لابد من مرجعية بشرية النص وحده لا يكفي لا بد من مرجعية بشرية، ولهذا الله عز وجل لم يحتج علينا بالقرآن وحده، إنما احتاج علينا بالقرآن محمولا بيد محمد صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> القرآن الكريم لوحده ما ممكن أن يتكفل بنعم قيادة المسلمين، أن يتكفل بإدارة شؤون المسلمين، لا بد من جهة معنية. مرجعية بشرية معصومه تكون إلى جانب القرآن وتلك المرجعية البشرية المعصومه هي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا في المناظره الرائعة لأحد تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه وشام ابن الحكم الشاب المفعم بالإيمان والمسلح بالدليل يقولون ذات يوم وفد لي رجل من أهل الشام قال جئت احاججك وراجع الإمام الصادق عليه السلام والشيء قال جئت حاججك. قال بماذا قال بقضية الامامه فأحاله الإمام على هشام هشام باعتبار عنده براعة وتخصص وكان قوي الحجة في مناظرات الامامه الإمام أحاله عليه قال له هشام قل ما عندك قال ما الدليل على هذا الشخص الذي تسمونه أنه إمامكم وهو الإمام الصادق وقبل ذلك ما الدليل على امامه جده علي بن ابي طالب عليه السلام قال له انا اسالك لماذا بعث الله الانبياء والمرسلين لحظ لباقة هشام رضوان الله عليه قال لماذا بعث الله النبيين والمرسلين قال ليبينوا للناس ما اختلفوا فيه بحسم الاختلاف بصريح القرآن الكريم ليبينوا للناس ما اختلفوا فيه نتيجة عجلة البشرية ركب الإنسانية ركب الحضارة يجب أن يمشي بشكل مستقر وعادل وأمين لكي يمشي لا بد من إدارة عادلة بد من قوة تحسم الخلاف وتضع النقاط على الحروب قال ليبينوا للناس ما اختلفوا فيه قال بماذا حسم الله الخلاف في عهد نبينا صلى الله عليه وآله قال حسم الله الخلاف بالقرآن وبمحمد محمد صلى الله عليه وآله <تصفيق> <تصفيق> قال طيب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الامه تحتاج الى من يرفع الاختلاف فيما بينها أو له يعني الاجيال المتاخره تختلف البشر يختلفون الاجيال المتاخره عن الاجيال اللي عاصرت النبي قال لا البشر بشر الدهر اخره شبه باوله ناس كناس وايام ك نفس الحاجة الاجتماعية اللي كانت ملحه في زمن الرسول أن يوجد من يرفع الاختلاف على مستوى الكتاب وعلى مستوى الرسول صلى الله عليه وآله نفس الحاجة موجودة فيما بعد الرسول قال طيب بما احتج الله علينا لرفع الاختلاف بعد رسول الله قال احتج الله بالقرآن قال القرآن وحده قال له إيه كتاب الله نعمل مرجع نرجع إليه قال له إذا كان الكتاب واحد يحسم الاختلاف لماذا جئت من الشام إلى هنا تناظرنا وتحاججنا نحن وياك الآن ما مختلفين هذا الرجل بهت نحن الآن معك ما مختلفين الآن كم عدد فرق المسلمين مثلا يسير له شام يقول له الاختلاف موجود او لا طبعا الاختلاف الفكري والعقائدي يتفرع عنه اختلاف إداري واختلاف اجتماعي وإلى آخره يعني أنظمة العالم وأنظمة مجتمع المسلمين تختلف على أساس اختلاف مبانيهم الفكرية والعقائدية هذا مسلم قال إذا كان القرآن وجود وحده يتكفل برفع الاختلاف لماذا جئت تحاججنا؟ قال في نظري كمان يرفع الاختلاف بعد رسول الله قال لا في نظري وإنما حسب تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصريح القرآن قرآن يقول فاسألوا اهل الذكر لو كان الذكر وحده ما يحتاج الى جهة معنية مشؤولة ما كان القرآن يقول فاسالوا اهل الذكر لا بد من مرجعية بشرية الى جانب مرجعية النص لابد من مرجعية بشرية والمرجعية البشريه يجب ان تكون مرجعية معصومه لانه اذا ما كانت المرجعية معصومه ما تستطيع حل الاختلال لا تدخل هي طرف ما راح تدخل هي عاصم والعاصم لا بد أن يكون معصوما لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دمج العتر بالكتاب وقال ما إن تمسكتم بهما وشام يقول الدليل الثاني حديث اتقل ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا ما قال ما إن تمسكتم بأحدهما حتى يقال أنه على البدل أتمسك بالعترة وحده كافي اتمسك بالكتاب وحده كافي القرآن ما فرض القضية وحديث التقلين ما فرض القضية على البدل لا فرضها على مستوى الجمع قال ما ان تمسكتم بهما ما قال ما ان تمسكتم باحدهما بهما معا لن تظلوا بعدي ابدا فيتبين من ذلك ان العاصمية انما تكون باي شيء تكون بكل المحورين بالكتاب الشريف وبالعترة الطاهرة إذا من ذلك نفهم أن العترة لا بد أن تكون معصومه لأن الحديث الشريف فرض العترة عاصمة من الظلال أليس كذلك والعاصم لا بد أن يكون معصوما وإلا إذا كانت العترة غير معصومه اجمعت مرجعية معصومه وهي القرآن ومرجعية غير معصومة وهي العطرة النتيجة التي تنتج من جمع المعصوم وغير المعصوم النتيجة معصومة أو غير معصوم؟ غير معصوم هذه قضية ثابتة في علم المنطق وفي علم الرياضيات أن إذا تجمع مقدمتين مقدمة غلط ومقدمة صواب النتيجة شو تكون النتيجة غلط وهذا بتعبير القانون المنطقي يقولون أنت 하면서kea تابع لأخس المقدمتين قانون علمي في علم المنطق والرياضيات النتيجه تابعه لاخس المقدمتين يعني اذا كان هناك خطا النتيجه خطا النتيجه ما تتبع الصواب تتبع الخطا فلا بد ان تكون هذه المرجعيه البشرية التي ضمها النبي صلى الله عليه واله إلى الكتاب المبين لا بد ان تكون هذه المرجعية مرجعيه معصومه هشام لما أقام الدليل على هذا الرجل الشامي افحم القم نعم ما القم ورأسا سلم وجاء دخل على الامام الصادق سلام الله عليه وقاله سيدي اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان جدك محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله اللهم صل على محمد ان جدك عليا ولي الله وخليفه رسول الله الى ان وصل الى الامام الصادق سلام الله عليه الامام استترك عليه ادراك لطيف قال لى انت شهدت الشهادتين في البدء ليش انت لست مسلما قال لا انا مسلم قال فاذا في هذا المقام التشهد بالشهادتين وان كان هو امر حسن لكن انت مسلم فتقصد انك راح تدخل من جديد يعني في الاسلام هذا ما يحتاج يعني انت داخل في الاسلام انت مسلم يعني قبل ان تهتدي الينا انت مسلم لكن الان الشيء الجديد انك اهتديت الى ولايتنا عصمت من الظلال شايف جيدا ولهذا واحد يسأل الإمام الباقر عليه السلام يقول له سيدي الآي الكريم الحديث الشريف لما يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت تجاهلية يقصد جاهلية كفر يعني موتون كفار لما يعرفون ولا يدكون طبعا الناصب ما أن كلام عليه ذاك الذي يبغض أهل البيت المبغض لأهل البيت باتفاق المسلمين بإجماع المسلمين خارج عن ربقة الإسلام ما نتكلم عنه نتكلم عن إنسان مسلم لكنه ما داخل في مدرسة اهل البيت سلام الله عليه في مدرسة ولاية أهل البيت عليهم السلام. هذا تقييم الفقه في نظر فقهاء الاماميه ما هو تقييم المسلم مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليه دعوة جيدة فيسأل الإمام يقول سيدي هنا مات ميتة جاهليه جاهلية يعني ميتة كفر أو ميتة ضلال يعني بمعنى أن غير مهتدي مسلم غير مهتدي أو ان كافر قال لا يعني مسلم غير مهتدي مسلم مسلم شايف جيدا مسلم مسلم ولكن مسلم غير مهتدي وصريح الآية الكريمة التي أجمع عليها جملة من علماء التفسير وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وما اكتفى بذلك القرآن الله تعالى يقول أنه يفعل هلأشياء ثلاثة كلها آمن تاب وآمن وعمل صالحا وبع ذلك بعد حالة منتظره الحالة المنتظرة ما ثم اهتدى يعني هلأشياء كلها يسويها ثلاثة أنا بعد ما اضمن للمغفره شو قد أضمن للمغفرة عندما يهتدي طيب يهتدي علما بعد هل الهدى إلا التوبة والإيمان والعمل الصالح لا الآية الكريمة بالعطف بثم انتبه لي جيدا رجاء بالعطف بثم تأكد أنه ما وراء ثم شيء آخر غير تاب وآمنة وعمل صالحا ليش لأن العرب إذا عطفت بثم تريد المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه يعني هذا غير ذاك أما إذا عطفت بالواو لا قد تريد المغايرة قد تريد البيان مثل من تقول مثلا دخل القوم وجيت دخل القوم وجيت قوم يشمل زيد، فزيد داخل في القوم. فلما تقول وزيد هذا يسموه عطف بياني يسموه. يعني ما اضف الشيء شيء جديد. في قولك دخل القوم يعني دخل زيد. فلما قلت وزيد هذا العطف يسموه عطف إيش؟ عطف بيان. يعني ما جئت بشيء جديد. شايف؟ وأما حينما تقول دخل القوم ثم زيد، شو تقول؟ تقول أنه القوم المذكورين في البدء ما كان زيد. معهم فتكون اضفت بعد ثم شيئا جديدا التفت للآية الكريمه لا ما قالت وإني لغفار لمن تاب وامن كل العطف بالواو كان وامن وعمل صالحا واهتدى حتى واحد يقول اهتدى بيان لما تقدم اهتدى يعني امن تاب وامن وعمل صالحا لا الايه الكريمه تقول ثم اهتدى يعني تقول ان هنالك مرحله غير مرحله تاب وامن وعمل صالحا وتلك المرحلة هي ولاية آل محمد صلوات الله عليه وآله وقد أطبق على تفسير الآية به للبيت عليهم السلام جملة من المفسرين الوقت الضاق من هنا وعرج على الختام وللبحث حلقات مقبلة إن شاء الله تعالى في الليالي القادمة للأسف الشديد أن الأمة التي أودع عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذين الثقلين العظيمين للبحث تتم إن شاء الله غدا ابينها هناك نقاط حساسة مهمة إن شاء الله تعالى تاتينا لكن على العموم أتدري أن الثقلين تدري الثقل في لغة العرب ماذا يعني الثقل أنفس ما يملكه الإنسان أثمن ما عنده أنفس ما عنده يقال ثقله المتاع النفيس العقيل النفيسة وفرض مذلين المرأة المكرمة أنفس ما عند الرجل يعبر عنه بأنه ثقل قران الكريم قطعا وأنفس ما في الوجود العترة الطائرة بعد كتاب الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وآله أنفس ما في الوجود فلهذا النبي اختار هذه العبارة هذه النفيسة الرائعة إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله يعني أنا رح أترك فيكم أنفس ما عندي اهم ما عندي خلاصه ما عندي انا أخلفه فيكم وهو كتاب الله وعسرة البيت جواب يزيد ما هو نسف في الكل بكلمة واحدة يزيد يزيد ابن معاوية الإمام أحمد بن حنبل كان يقول يعني بتكفيره استنادا إلى استشهاده بهذا البيت هذا البيت لعبد الله بن الزبعرى عبد الله بن الزباعر من شعراء المشركين كان يشمت بالمسلمين في واقعة أحد المسلمون في واقعة أحد بالجولة الأولى خسروا كما تعلمون فقتل من قتل منه فنظم أبيات يقول في هذه الأبيات ليت أشياخي ببدر قل ليت اللي انقتلوا في بدر يرون كيف انتقمنا من المسلمين في أحد ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يد زيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم الحمزه بن عبد المطري قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل لست من خندف خندف جدة قريش لست من خندف إلا ما أنتقم من بني أحمد ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي النزل يقول ابن الأثير وابن كثير وجميع المؤرخين أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدر دماء عشرة من الرجال لما دخل مكة بتعبير علم القانون اليوم يعني حكم عليهم بالإعدام غيابيا أكثر من ذلك أباح لكل مسلم مسلح أن يقتلهم يعني ما لازم يقتلون عن طريق السلطة القانونية سلطة الدولة لا أي مسلم يظهر بيهم وهو شاكر السلاح له عن ماذا ان يقتلهم عبارة المؤرخين امر رسول الله بهدر دماء عشر من الرجال وجماعة من النساء من جملة الرجال هذا الشاعر عبد الله بن سبارة انتبه جيدا يزيد ابن معاوية يتولى سدة الحكم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكم العالم الاسلامي بالحديد والنار باسم الرسول باسم الخلافة عن الرسول والرسالة ثم يهتك حرمه الرساله ببيت واحد نسف حرمه وقدسيه الثقلين سألان عرفت بماذا نسف يزيد حرمه الثقلين النفيسين بكلمه لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل هذا يعني هتك لحرمه الكتاب من جهه ولحرمه العتره الطاهره من جهه اخرى لهذا تصدت له عقيلته أهل البيت عقيلة أمير المؤمنين قارعة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعليها زينب العقيل عليه السلام وقرأت قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أشاءوا الشوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهجئون ثم تلاحظ أن زينب عليه السلام نصت على نقاط حساسة في خطبتها وللأسف أن الوقت ضيق أنتقي بعض مقاطع الخطبة تقول عليها السلام يزيد أظننت حيث أخذت علينا أقطار الأرض وافاق السماء فأصبحنا نساق كما يساق الأسرة أن بنا على الله هوانا وأن ذلك لكرامتك عنده وشأنك لديه فشمخت في أنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا انسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن والله هذه العبارة عبارة جارحة هذه باعتراف زينب بأبي وأمي تعبر عن الحالة تقول قد هتكت ستورهن هذه بعد مو رواية راوي يروي حتى تشك بالرواية هذا كلام نفس زينب ها. نفس صاحبة المصيبة نفس الثكلة بأبي وأمي تقول قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بإن الأعداء من بلد إلى بلد يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي إلى ان قالت يزيد ولئن جرت علي الدواء مخاطبتك إني لا قدرك وأستكبر توبيخك وأستعويم تقريعك لكن العيون عبره والصدر حره يا يا يا أنا معادة أقف بدي وأيان ولا أكلمت أحسين عدوا يا, يا نوله خدرت مثل النشوان يا خوي حف الدهر يحس ان خوان <تصفيق> الى ان قالت يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله صدقت يا ابن علي فوالله لا تمحو ذكرنا وهذا المجلس اشاهد من الشواهد على صدق قول زينب والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك امدنا وهل رأيك الا فند وايامك الا عدد وجمعك الا بدد يوم ينادي المنادي على لعنة الله على الظالمين انا وين لدواوي آه شسوي شسوي هل عني بعيدين أنا مخدرت عباس وحسين آه شبيدي شبيدي لدربي قلبي. قالوا ان هندا زوجة يزيد كانت تسمع خطاب زينب عليها السلام بس ما تدري انها زينب بنت علي عليه السلام والظهر الها صحبة مع زينب في المدينة بس ما كانت تتوقع ان الدهر يجيب زينب الى مجلس يزيد ابن معاوية بنفس الوقت تشعر الصوت مو غريب على مسامعها ارسلت جاريتها قالت سألي من الخاطبة رجعت تقول سيدتي يقولون زينب قالت ويلك زينب في النساء كثير سألي عن حسبها نسبها ذهبت الجارية رجعت تقول سيدتي يقولون انها زينب بنت علي امير المؤمنين فعندها قالت ويحك فضل الله باكي اجاد بلاكي وما الذي اتى بزينب الى مجلس يزيد قامت الان دخلت على اولاتنا زينا وتعارفتها انا زينب بنزينا بالحشون عني عني انا سلية المصايب ما سلني احنزلا على عيون وعمني او بعد كلامنا، هناء فرج عنا يا الله وبحوائجنا شاء في مرضانا اللهم اصلح ما فسد من أمور المسلمين آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد المكرم اللهم تقبل منا ومن السادة المؤسسين الكرام من آل الكاظم المحترمين والسادة المؤسسين لهذه الحسينية المباركة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 ومقرها العاصمة الكويت منطقة الصوابر شارع مبارك الكبير خلف جامع الإمام الصادق عليه السلام والحسينية الجعفري العامل تلفون اثنين أربعة اثنين واحد فاكس اثنين أربعة صفر اثنين تسجيلات دار الزهراء الإسلامية